صغاط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخذطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابٌ الخالدون يلحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا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 قَالَ اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِّبَاءِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِلَّا مَن تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَنْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَذَّبُواكَ لَعَسْرَةٌ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ أَيْسَرَه وَأَن تُصَدِّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون